وَيَا قَوْمِ اسْتَعْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْمُجْرِمِينَ قَالُوا يَأْهُو دُمَا جِئْتَنَا بِبَيْنَتٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ